بسم الله الرحمن الرحيم 121. والصفات صفا 122. زجرا 123. فالتاليات ذكرا 124. إن إلهكم لواحد 125. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق 127. إنا السماء وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب ذحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم أن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا 119. وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ 110. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ 111. قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ 112. فإنما هي زدرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا 111. اشعر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 112. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون 115. اليوم مستسلمون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 حق علينا قول ربنا إن لذائقون فأغويناكم إن كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتريون إن كذلك نفعل بهم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 لا سرر متقابل 129. كأنهن بيض مكنون 120. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 121. قال كَانَ منهم إني كان لي قرين يقول 119. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ 110. قال هل أنتم مطلعون 111. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله 122. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين 123. أفما نحن بميتين 124. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين 125. هذا لهو الفوز العظيم 126. هذا فليعمل العام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 فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا 112. فهم على آثارهم يهرعون 113. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 114. ولقد أرسلنا فيهم منذرين 115. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين لقد نادنا نوح فلن يعمل مجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتههم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالم إنك كذلك نجزي المحسنين 112. وإن من شيعته لإبراهيم 113. إذ جاء إِذْ بقلب سليم 114. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون 115. دون الله تريدون 114. وما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم 117. فتولوا عنه مدبرين 118. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون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 سَلِين وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَنِيم فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ يَا بُنَيَّ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 111. صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين 112. إن هذا لهو البلاء النبين 113. وفبيناه بذبح عظيم وتركنا عليه في سلام على إبراهيم ذلِكَ نَجْزِي مُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدِمْنَا جَوَاهَرَ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُما فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُما الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُما الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ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 113. وذمرنا الآخرين 114. وإنكم لتمرؤون عليهم مصبحين 115. وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من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 111. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون 112. فآمنوا فمتعناهم إلى حين 113. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون 114. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون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 119. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين 110. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا 111. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله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 إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء